مهمين واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في ادليه وقرا فبشره بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا النعيم. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عبد ترونها وألقى في الأرض رواسيا أن تميد بكم وبث فيها وَبَسَ فِيهَا مِن كُلِّ دمابة وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنْبَتْنَا فِيهَا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَا لَقَلَقَ الَّذِينَ من لِالظَّالِمُونَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْشْكُرُنِي اللَّهَ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْرُوْنَ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِن إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنه وفصاله في عابين أن اشكر لي أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على مما أن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 ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعما واسبغ عليكم نعما وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مدير واذا قيل لهم اتبعوا ما, ما انزل الله قالوا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 وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبغهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب ودير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 ولو ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ادخر والبحر يمده من سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله شنيع بصير الم تر أن الله يورد الليل في النهار ويورد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر, وسخر الشمس والقمر كل من يدري الى أجل مسمى وأبنى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 وَإِذَا وشيهم موج كوظل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهوا إلى الدر فمنهم مقتصر وما يرحد بآياتنا إِلَّا كل ختار كفور يا نها أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما اتقوا ربكم وخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود, هو جاز عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرّنكم الحياة الدنيا, فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرّن لكم بالله الغرور إن الله عنده علم وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض من إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِير